وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَمْ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدُعُهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّامٍ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير